ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَازِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ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 نك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.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 هم جزءم مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلواها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين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 لا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجوهم أجمعين إن لم رآته قدرنا إنها لمن الغابرين.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 فأسرِب أهلك بقطعٍ من الليل واتبع أدبَرهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وابدو حيث تأمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون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 Fajalna aliyah saflah, wa عليهم hijarat min sijil. Innafi dzalik la ayatil mutawasimin, wa inna la bi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 نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون